بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> ما هذا؟ ما هذا؟ <تصفيق> هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت؟ هذا بيت؟ <تصفيق> نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. <تصفيق> ما هذا؟ ما هذا؟ <تصفيق> هذا قميص. هذا قميص. هذا سرير؟ هذا سرير؟ لا. هذا كرسي. لا. هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح؟ لا. هذا قلم. لا. هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم.